three only one انا Kadře vyšetří šébí, majete kámoť mlařín. Řeku ti hariku a dám mě vícem příjemně. Vlastní kábi, moc jsem metař v roškům, moc zápět kom v roškům. A ten kom, ten kom, ten kom, ten kom, ten kom, لأ أموة بطي بيت وخذ نفل وقت الحرب صحبت قرار شرق خرب عملت احصار جمر النار بتولع شرار تؤدي تؤدي للإستضار لو حديد تجرب حرار حديد أخاك ملاشي مفرق حديد كل حروب مش فعرق أمتك نفسي فالتعرق لما حارب طارق حوالي محاجد فيك وكاسب على جاي صعب حدي لو بليد علي لما حاولو خبطو فريق لي كل و بقول من دمو هلمحكو هلبكو هقوم بكو كلو هرفع عيسي فينا على خنجر طلبة واحدة مني عصقار يوم ما تنتبوني عصداركو من الاخير هبوز منظاركو تطعوم تبعلي هغلعك هتعمل الهروب سينادي هدل حاج تصبح هدول هقاتل وهزبعك بإشارة مني بوين هشلقك يوينك يولا محتك خلص خانتك زنقتك أباشتك عرصتك تمامك قزامي ومكانك فين وقتك يوينك يولا محتك خلص خانتك زنقتك tak to se vám dá koupit